كتاب رب العالمين تعيشون مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ شيخ طاه النعماني القارئ والمقيم بالفيوم ادعو الله معي اخوة الإباد والإسلام ان يفيد رب العالمين على القارئ الكريم وان يجعلني من الذين سمعون القول فيتبعون احسن فالكتاب يا صفط الله هنا about the same one as أَفَبَيْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ إنما يتذكرون والذين يضلون ما ما ططط قرؤوا I'm for now in, in والذين يُؤْثِرُونَ ما و آقامو صلاه و, الله... و... و... و... و... much what Yeah. <laughs> <laughs> It's a uh... long we have been ويقول الذين, الذين كفروا لولا الذين آمنوا وتضمنوا من خلوكهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمنوا قُل إِنَّمَا أَمْرُ إن اللَّهِ يضل مين لا بذكر الله يتضامن الملوك. Yes, sir. وهم يدخرون بالرحمن قل هو ربي قلهو الله العظيم أمنوا وطبعوا إن كلوا رفهم أنا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا إخوة الإباد والإسلام. لقد شنف الأذان القارئ الكريم لآيات رب العالمين. فعذف على أوطار القلوب. قد عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. عش مع القارئ للزعي والتلفزيون المعروف قارئ للزعى والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وسفير من سفراء القرآن الكريم القارئ والمقيم بمحافظة الفيوم فضيلة القارئ شيخ طاها النعماني في هذه الآيات البينات التي نقلت لحضراتكم في ليلة تكريم مولانا الشيخ أحمد علي نصر محلاب رحمة الله عليه والذي نقول أننا جئنا إلى بيت القرآن الكريم والقراء سيتوفدون على حضراتكم عقد صلاة العشاء إن شاء رب العالمين لأنها ليلة القرآن الكريم وليلة التكريم من عند رب العالمين وجئنا جميعا لكي نرد الجميل إلى صاحب الجميل مولانا الشيخ علاء الدين أحمد علي القاري لزعي المعروف وإلى الوستاذ والبجمانجز عصام والى الوستاذ هشام والى الدكتور كامل سليمان والبجمانجز سعيد عبد العزيز اخوة الهبان والاسم اشكر الهندسة الصوتية لصاحب الحج احمد ابو السبح المقيم بن بارو الذي جاء ايضا مشاركة معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك كما انني اشكر اهالي سنديون جامل الذين جاءوا بقيادة عم الحج السيد والسلام محمود مبروك وكل جاء لكي يقدم واجب العزاء الى عائلات محلاب جميعا سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته وان يجعل قبره روضا من رياض الجنة وان يسكنه فسيح جناته خالص الشكر ايضا الى فضيلة مولانا الشيخ السعيد القارئ المعروف ومولانا الشيخ عبد محمد الباشر ومولانا الشيخ منصور ابو عيادة على امل اللقاء بكم عقف صلاة العشاء يتجدد معكم اللقاء ان شاء رب العالمين الان استوضع الله دينكم وخواتيم عمالكم اترككم في رعاية الله وامنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته Thank okay. okay.